فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم